عامٌ هجريٌ جديد قد مضى وعامٌ هجريٌ جديدٌ يهلُّ علينا بأنفاسه المباركة لن أتوقف اليوم مع قصة الهجرة فكلنا يحفظها وأستطيع أن أقول بكل أسف بأن الأمة إلى الآن لم تستفد من الهجرة إذ لا تستطيع الأمة أن تقط لنفسها طريقاً من العزة والكرامة وسط أحجار النظام العالمي الظالم الجديد إلا إذا وعت درس التضحية والبذل لدين الله كما قدم هذا الدرس سيدنا رسول الله من الصحب الكرام رضوان الله عليهم أجمعين